فَقُطِعَ آدابُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَقُطِعَ آدابُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأرصاركم وغتم على قلوبكم من إله غير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 تَكُن <تصفيق> <وما تصفيق> إِن أَتاكُم عَذَابٌ بِغَتَّةٍ أَوْ جَهْرَةٍ هَلْ تُنْكِرُونَ إلا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ فَمَن آمَنَ وَأَصْحَ فَلَا خَوْفُ النلَهِم وَلهُ يَحذَنون فَلن آمَنَ وَأَصْحَ فَلَا خَوْفُلَّ وَلهُ يَحذَنون وََّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا يَمَسُْهُم ال العذاَابُ بِمكَوا يَفسُقُون وََّذينَكون 119. لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي العمى والبصير وإنا المستوي العمى والبصير أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون 119. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون 110. الذين يخافون